رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى دين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا